وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّا السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَاءٌ يرته السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وما وسع ات مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكال الله عزيزا حكيما اننا ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله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 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يمركنكم من الله شَيْئًا إن أراد بكم ضَرًّا أَوْ أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَل ظَنَنْتُمْ أَن يَنقَرِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا أَمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما يَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ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 فَانْزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ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 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَرِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا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 لَ لَا ررجان مُؤمنِونَ وَنِساءُم مُؤمنةٌلَ تَعلُم أن تَطَُونلَْ تَعلَُهُم أن تَطَوم فَتُصيبَكُم مِنهُم مََّةُم بِغَيرِعِ لودِخِل اللهَّهُ فيِي رَحْمَتِ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 تقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين ان الله امين محلي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 محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشدوا على الكفار رحما بينهم ترونهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم فِي وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَذَ الله الذيينَ أَمَنُوا وَمِل الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مََِّةَوا وَجرََ عَظِيمَا